هذا الزامل تعزيه للشيخ صدام طاهر علي عباد في و ف ا ة ولد عمه محمد يحيى علي عباد تغمد الله الفقيد بواسع رحمته كما هو ت ع ز ي ة ل ك ا ف ة أ ه ل ه وذويه كلمات و أ د ا ء فريد العلي بكت على أبو عنتر الأرواح والأبدان يا غيابه والحزن قد غطى الجبل بطن السحابة والكفو عنتر على الأرواح والحزن والسهل والوديان وحل مقسى يا قد في غطى وحل في بطن السحابه يا الله يا خالق و ر ز ا ق ا ن س ا والجان يا جابر الروح المصابه وادعي ق تنزل فالقلوب الصبا わるおはようございます。 يا حسابه يا روحي لفي ب ت عزاي كامل الاوطان وعزاي له القرابه اذ الشعر قد ما تنشا ن ر ج الموت ا صادق باي خطابه ل حكمه شل منا فارس الفرسان و و ف ى من الدنيا حسابه ياروح لفي بالتعازي كامل ا ل أ و ط ا ن و ع ز ي ه ل ه والقرابه ففي الشعر قد مات نشمي كان شانه شان رجال صادق في خطابه بكت على أ ب و عنتر ا ل أ ر و ا ح و ا ل أ ب د ا ن والكفو ي ا مكسى غيابه والحزن قد غطى السما ء والسهل والوديان وحل في بطن السحابه وحل في بطن السحابه بكات على بو عن روحه والحزن و الوساهله والوديان وحلل ا ي بطن سحابه ونشد انه كان نبع ا ل خ ي ر والاحسان على الكرم مفتوح بابه الحامية و ا الح ل و ف ا والما أحزم والما ل ي ا ن والراس ح ا ي واجد الحرب راحمة على راح عداد ما جانا لا أ م ز ا ن والله يابا عفنا ثوابه وعظم الله أ ج ر ب و طاهر رفيع الشان الشيخ ذي فيه ا ل م ه ا ب ة وابوه واخوانه قبائل تكرم الضيفان وصيتهم كلا د ر ا ب ة وانعم باء ل ع ب ا د فيهم للوفاء عنوان ذي روسهم فوق ا ل س ح ا ب ة و إ ح ن ا أ ت ي ن ا ه م على ما تعهد العربان وجودنا وفى انصابه من حزنهم و الضيق ذقنا الضيق و ا ل أ ح ز ا ن و م س ه مشاعرنا مصابه فالله يلهمهم جميع الصبر و السلوان والكفو يا مقسى غيابه والكفو يا مقسى غيابه <تصفيق> هو عظم الله أ ج ر ب ه طه الراذيع ا ن ش よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし وحناتينهم على ماتعاد العربان وجودنا وفانا ص ا ب ه من حزناهم والضي قد اغنى الضي 「ふ الله への الهمم جميع الصبر ただいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだい もう。Yo,